بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنتان ما ظروك بربك الكريم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 بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم أو يخسرون الا يظن اولئك انهم مدعوسون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين